اَكْرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَل إِنَّنَا سَقيم إلَه وَستَفِون وَإِل للِمُشكين الذيينَ لا يُؤتُ الزَّكَاتَ وَهُمْ بِالآخَِاتِهُ كَافِرون إِ الذيينَ آممَنُ مِنُ الصَّالِحَاتِ لَهُ أَجرٌ عيرُ مَم أَكُم لَا تَذْكُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وبارك فيها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 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملاب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 وَكَانُوا بِآيَكِنَا يَجَحَدُون فَأَرُسَلمَا عَلَ رِحَ صَصَرًا فِي أََ بَِّ حِسَاتِ لِنُذيقَهُ مَا ذاَبَ الخِزِي لِنُذيقَهُ مَا ذابَ الخِزِي فِيحيةِ الدُّنْيا قِيَامَتِ اخْذَاء وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستسرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا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 فَإِنْ عَصَبُرُوا فَنَّاعْرِمَتْ وَلَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُولَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ وَاللَّهُ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَظْلِمُونَ فَلَا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار خلد جزاء ربنا ارنا اللذين اوطنا لنا من الجن والانسه نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا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 وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ مَا يُنذِرَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ الشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقه ان كنتم اياه تعبدون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 أَو لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ آذَانُهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْكِتَابَ فِيهِ اخْتِلَافٌ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن سَمَرَاتٍ مِّن أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَذْرَؤُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُ إِلَّا شُرَكَاءَ يَصْنَعُونَ أَذًى كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَوَنُ مَا لَهُمْ مِنْ مُحِيصٍ لَا يَسَأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءٍ خير وان مسه الشر فياوسا قلبا ولا ان اذقناه رحمه منا من بعد ضرا الاسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائما ولئن إل رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غنيض وَإِذَا أنعمنا جَئْنِ بِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيْمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عند اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بعيد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 Allah <laughs>